TV বাংলা বাংলা মানবতা সমাধান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 صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما ما دودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيطونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَلتصوم خَير ل إن ك تَلَون شهرورَ مضان الذي أُزِن فيِي القُرآن هد الناساس حدَ الناسَّاس وَبةٍ مِرَ الهداوفرُ القان فم شهد منِكُ الشهرَفَ الصُم ومن كانَ مريضًا أَ على سفره فعددةة منِن أي من أيام أخر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 يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله سمع الله لمن سمع الله لمن حمد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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم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 সেমে আল্লাহ আমি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 سراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين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 وذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتق الله واعلموا أن الله شديد العقاب الله أكبر. الله أكبر labbaik allahumma labbaik dialogue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 दृष्टि तक ते पवित्र करतीर हे अल्लाह रसुल তারা তো অতল গেছে এবং ধ্বংস হয়ে গেছে তারা কারা তিনি বলেন এক নিচে কাপড় পরিধানকারী দুই উপকার করে খোঁটা দানকারী এবং তিন যে মিথ্যা কসম করে নিজের সম্পদ চালু করার চেষ্টা করে সেই মুসলিম প্রথম খণ্ড ইমান অধ্যায় হাতিশ নম্বর একশো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 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم, جناح ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عِندَ المشعر الحرام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 الله الله اكبر سمع الله لمن حمده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 ومن الناس من يعجب فقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله, على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها, فيها ويهلث الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا تولى سعى في الأرض وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإتم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بفغاء مرضات الله والله رءوف من العباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم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 والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 والذين اتقوا فانقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الذمه ممه واحده فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس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 امن حاسبتم ان تدخلوا الجنه ولن ياتكم ولن ياتكم مثل الذين خلون قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قري الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده وضلانة <تصفيق> الحمد الله أكبر الله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 তাহলে দেখুন বিশ টিভি বাংলায় আমাদের আয়োজন আলকরানের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান জানিন কত সুন্দর ভাবে পবিত্র কোরআন অগনিত জীবনকে আলোকিত করেছে বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় সত্যবাদিতা উত্তম চরিত্র সম্পৃতি ও ভালোবাসা একজন আদর্শ মমিনের হুসন এ সম্পর্কে আমাদের প্রিয় হলে দেখুন আমাদের প্রোগ্রাম ৪০ হাদিস গ্রন্থের ধারাবাহিক তার চল্লিশ হাদিস প্রতি সোমবার মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশ